وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكن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 ان في ذلك لاايه لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا وتستخرج منه حليا تلبسونها وترفلكما واخر فيه ولتبتغو من فضله ولتبتغو من فضله ولعلك تشكرون وألقى في الأرض رواصي أن تبيد بكم وأنهارا وأنهاروا وسبل اللعلكم تهتدون وعلى مات وبالنجيمهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعْدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا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 وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكيرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون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 ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فأتى الله, بنيانهم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ, وأتاهم الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَشْقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ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 وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا, قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ولن يعمد دار المتقين جنة عدن يدخلونها يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء. ذلك يجزي الله المتقين الذين تتوافهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون.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 ليبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كافرين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له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 وَلَعَنَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمْ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ, سجداً لله وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةِ من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلى إنما هو إله واحد فأي يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله ثم إذا مسكنوا الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق, إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَلَوَّجَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُونَ عَلَاهُ أَمْ يَدُسُّونَهُ فِي التُّرَابِ ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوف ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة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 لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُم يَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 124. أَنزَلَ أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون 125. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقكم مما في بطونه من بين فرفيو ودم اللبن خالص من بين فرفيو ودم اللبن خالص سائغ للشاربين.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 أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً.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 لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون رب الله مثلا الرجلين أحدهما أبك ملا يقدر على شيء وهو كل وهو كل على ملاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 والله أخرجكم من بطون أمماتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِي نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ النَّبِيّ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 ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعترون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون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 وألقوا إلى الله يوم إذن السلام وظل عنهم ما كانوا يفترن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا, زدناهم عذابا زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَانْقَلَعَ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا تبيانا لكل شيء وهدا وهدا ورحمة وبشرى للمسلمين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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن كافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة أن تكون أمة هي أربعة أمة إنما يبلوكم الله به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 ولا تسألن عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمان كم دخل بينكم فتزل قدم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما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 فلا نحيي أنه حياة طيبة، فلا نحيي أنه حياة طيبة، ولنجزي عنه أجره بأحسن ما كانوا يعملون، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.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 مفتر بل اكثرهم لا يaelمون قلنا الزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين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 الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهه إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن, ولكن من شرح بالكفر صَدْرًا فعليهم غضب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 118. كالذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون 119. لا جرم, لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فوتن ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور الرحيم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 يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه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 انما حرم عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وماؤه إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنه الله فإنه الله غفور تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو لتفترو على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعون قليل ولهم عذاب أليم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 ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا, حنيفا وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم, وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين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 والذين هم محسنون